فدَفناَا بدنوا بِنَا فَهل إلى خوج منِن سَبيلذَكُ ب بأنهُ إ دي الله حدَهُ كَفرَتُم وَإ يشَكْ بهه تُؤمنِنوا فَْحُكم للِلهه الع الكَب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 يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجدى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم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 ذلكََ ب بأنهم كانَ التأتيهم رُسُنُهُ بِالبَيناتِ فَكفرَوا فَأَخَذَهُ الله إهُ قوٌ شد عقااب.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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انكم كاذبا فعليه كذبه وان انكم صادقن يصبكم بعض الذي يعدكم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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب